موسوعه ا ل ر ن ا ل ل س ي للعلوم الاسلاميه ي ك ذ ب ي ا ل د ك ت و ا ت ب ا ل ن ا 「今日 m 一緒に暮らしていきたいと思います。<音楽> Hello. n o u موسى قال موسى ربنا انك اتيت فرعون و م ل ا ه زينه وموسى لهم في ا ل ح ي ا ة かんよくない